اذ ذاك قوم لو في المرسلين اذ قال إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ تَقُولُوا هَلْ كُنْتُمْ أَهْوَلْ قَوْمٌ In a hurry وتذرون ما خلق لكم رب தூபுல பூனீன பி <us>